مال وحيب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير النقوم عليهم ولا نقوم